صلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرح الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لازمنا في رحاب سيرة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ويومياته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان من الفتن التي يأسف لها القلب والتي تدمع لها العين وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي ما وقع يوم الجمل بين علي بن أبي طالب عليه السلام وبين من نكت بيعته من بعض كبار الصحابة ومن كان معهم ورأينا كيف كانت معركة الجمل وكيف عقر جمل السيد عائشة أم المؤمنين وكيف قتل طلحة بن عبيد الله وقتل الزبير بن العوام وهما من الصادقين إلى الإسلام من عشرة المبشرين بالجنة كيف قتل في هذه المعركة وما كان من أحداث مؤلمة وما كان من أحداث مؤسفة في ذلك اليوم بعد انتهاء معركة الجمل بقي طبعا المناوئ في حين ذاك المناوئ الأظهر والمناوئ الأبرز للإمام علي رضي الله عنه هو معاوية بن أبي سفيان الذي رفض وهو كان على الشام ورفض ومن معه من أهل الشام رفضوا أن يبايعوا علي بن أبي طالب عليه السلام وطبعا هذه الـ هذه الـ الـ الـ هذه المعارضة أو, هذه أو هذا الإحجام عن بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا شك أن علي رضي الله عنه يجب أن يحسم هذا الأمر يعني هذا الأمر لا بد من حسمه لا بد من حسمه ولا بد من جمع الجيوش وإعداد العد من أجل الملاقات هؤلاء الذين رفضوا بيعته وهؤلاء الذين بغوا عليه وخرجوا شق عصا المسلمين وأعلنوا تمردهم عليه كان لا بد أن يجمع لهم وأصلا هو رضي الله عنه كان يجمع لهم الجمع قبل الجمل وإنما فقط شغله, شغله الجمل لما علم بمسير أولئك الذين صاروا إلى البصرة لما علم بمسيرهم هو ترك قضية معاوية وانتقل إلى البصرة لملاقات هؤلاء إذا الآن لا بد له من الاستعداد ولا بد له من إعداد العدة من أجل مواجهة معاوية ومن كان معه من أهل الشام ليدخلهم تحت طاعته ولينهي هذا التمرد وينهي هذا البغي الذي كان منهم وفعلا ذلك ما كان خاصةً الدمعاوية ابن أبي سفيان هو أصلاً بنفسه بدأ يعد العدة لأنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه أرضاه أخذ شيء أخذ القميص ولهذا يقال قميص عثمان أخذ القميص الذي كان به دم عثمان وأخذ شيئا من أصابع نائلة زوجة عثمان رضي الله عنه وكان لما أراد البارب أن يضربه اعترضت بيدها فقطع شيء من أصابعها فأخذوا تلك الأصابع وأخذوا القميص وذهبوا به إلى الشام وأخذوا يرفعونه على المنبر ويجلسون يبكون ويتباكون ويبكون على ذلك القميص ويبكون على تلك الأصابع ويبكون عليها وكان النعمان بن بشير هو الذي خرج بذلك القميص وتلك الأصابع وسنوهم على ذلك سنوهم يتباكون على هذا القميص وعلى تلك الأصابع ثم إن كما ذكرنا سابقا أن علي رضي الله عنه عين سهل بن حنيف وأرسله إلى الشام عينه كوالي على الشام لكن طبعا أهل الشام اعترضوا طريقه وقالوا له إما أن ترجع وإما أن نقص فرجع فرجع سهل بن حنيف وكان هذا من الدواعي التي تجعل علي رضي الله عنه وأيضا يعد العدة لمواجهة أهل الشام خاصة وأن علي رضي الله عنه أرسل عدة كتب إلى معاوية أرسل عدة رسائل وأرسل عدة كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يدعوه إلى الدخول تحت طاعته وإلى الرجوع عما عليه من بغي وعما عليه وما عليه من تمرد لكن طبعا كانوا دائما الحجة التي يرفعونها الحجة التي يجعلونها متكأة لهم في بغيهم وفي خروجهم هي قضية عثمان قالوا إما أن تسلمنا قتلت عثمان وإما فإننا لن نبايع. طبعا اضطر مع أن علي رضي الله عنه ذكرنا بعض المبرلات سابقا التي جعلته لا يخدم على قتل قتلة عثمان في ذلك الوقت وقد أرسل له رجلا أرسل له معاوية رجل أرسل له إلى المدينة رجلا يطالبه بهذا الأمر ويقو... بل يتهمه بأن دم عثمان في رقبته فقال علي رضي الله عنه اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان إذن بعد كل هذه الوساطات وبعد كل هذه الكتب كلها لم تجد نفعا أهل الشام لا زالوا, آآ لا, آآ لا, زال... لا زالوا يشحنون على علي رضي الله عنه وأنه تخاذل في قضية قتل عثمان وأنه... وأن دليل تخاذله أو دليل تواطئه فيما وقع لعثمان أنه لا يريد أن يسلمهم القتل الذين قتلوا عثمان بن عثمان فبدأ معاوية يعد جيشه لمقاتلة أمير المؤمنين عليه وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدأ يجهز في الجيش جهد جيشه وأعطى اللواء لمحمد بن الحنفية وجعل عبد الله بن عباس على ميمنة الجيش وجعل عمر بن أبي سلمة ابن السيدة أم سلمة جعل عمر بن أبي سلمة على ميسرة الجيش ثم خرج وصل الجيش في هذا الوقائع وقائع الصفين والتي هي حديثنا اليوم وقائع الصفين كانت في آخر السنة السادسة والثلاثين وأوائل السنة السابعة والثلاثين من الهجرة قلنا خرج علي رضي الله عنه في الطريق جاءه جرير بن عبد الله البجلي وطلب منه أن يتوسط قال له إن, لي إن معاوية يسمع كلامي فأرى أن أتوسط عنده طبعا ذهب جريف عبد الله البجري وفشلت وساطته ثم بعد ذلك رجع إلى علي رضي الله عنه وصار كلام في مجلس الإمام علي بحضور الأشتر وغيره مما جعل جريف عبد الله يترك الجميع ويذهب إلى اليمن ثم بعد ذلك معاوية استماله وأخذه عنده الشاهد أن كل الوساطات التي توسط فيها بعض الصحابة وكل الكتب وكل الرسائل التي أرسلها الإمام علي إلى معاوية كلها لم تجد نفعا هؤلاء متمسكون بالحجة التي يحتجون بها وهي قضية قتلت عثمان وعلي رضي الله عنه طبعا هو متمسك بأن له الأمر وأنه وأن البيع يجب أن تكون ثم بعد ذلك يرى بصفته أميرا لمؤمنين يرى ما يفعل في قضية عثمان وفي قضية قتل عثمان في التسليم أو عدم التسليم لكن لا بد من المبايعة له ولا بد من الدخول تحت طاعة المسلمين وهو الإمام الشرعي بل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشك أحد في خلافته ولا يشك أحد في ذلك الوقت ولا في ذلك العصر لا يشك أحد في أنه الأهل لخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولإمامة المسلمين تجهز جيشه وانطلق جيش معاوية وانطلق أيضا جيش علي رضي الله عنه حتى وصلوا إلى صفين وصفين موضع بقرب الرقة بلدة الرقة على شاطئ الفرات جاءت على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبين منطقة العباليس منطقة صفين جاءوا حتى عسكروا عليها فلما وصل الجيشان وعسكروا بقرب منطقة صفين معاويه ومن معه سبقوا على الماء سبقوا على المنطقة التي فيها الماء فالجيش جيش علي ومن معه حبث عن الماء وبقض أياما لا يجدون ماء يستقون منه فطلبوا من الجيش الآخر أن ان يردوهم ايضا على الماء كما يرد وسألوا في ذلك معاوية فقال اقتلوهم عطشا كما قتلوا عثمان عطشا فمنع عنهم الماء فصارت مناوشة يعني معركة صغيرة بسبب, المعركة صغيرة بسبب الماء والمعركة كان فيها الاشتر النخعي يعني معركة بسيطة هكذا انتهت لصالح اصحاب علي ومن معه فاستولوا وسيطروا على الماء ثم نحن الآن في ذي الحجة في ذي الحجة سنة ستة وثلاثين من ذي الحجة المعركة معركة الصفين لم تكن في أولها وخاصة في ذي الحجة لم تكن مواجهة مباشرة بين الجيشين وإنما الذي كان إنما هي شكل كتائب صغيرة ترسل من هذا الطرف وترسل من هذا الطرف ويقع بينهما شيء من المناوشة ويقع بينهما شيء من القتال ثم تعود كل كتيبة إلى وإلى وإلى معسكرها هكذا كان, كان, كان الامر في اوله كتائب صغيرة تتناوش هنا وهناك حتى انتهت ذو الحجة ودخل شهر الله المحرم طبعا لما دخل شهر الله المحرم القتال ممنوع في هذا الشهر فاستغلوا شهر الله المحرم وبدأوا في مجموعة من المراسلات مجموعة من الكتب ومجموعة من المراسلات بين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن ابي سفيان لكن طبعا كل تلك المراسلات وكل تلك الوسائط لم تسمر أي ثمرة وبلغ قلنا في أول الأمر كانت القضية فقط شكل لما جاء دخل, دخل, دخل سفر وانتهى شهر الله الحرام أيضا الأسبوع الأول من شهر سفر وقعت فيه جملة من المناوشات كما قلنا كتائب صغيرة هنا وهناك معركة صغيرة هنا ومعركة صغيرة هنا إلى أن بلغ عدد تلك المعارك 95% 95 معركة صغيرة والشباك صغير بين طائفة من هذا الجيش وطائفة من هذا الجيش دون أن يسمر ذلك أي, أي جديد فلما كان بعد الأسبوع الأول لما كان يوم الأربعاء من سفر أعلن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعلن المعركة الآن انتهت قضية المناوشات انتهت قضية الكتائب الآن القتال سيكون مباشرا وسيكون بين جيشين بين جيش الإمام علي وبين جيش معاوية وهكذا اندلعت المعركة وكان من الصباح إلى الليل اندلعت المعركة من صباح الأربعة إلى ليله وكانت معركة ضارية كانت معركة شديدة بحيث يعني يعني حتى الأعداد التي قيلت أحيانا خالية أعداد التي قيلت في القتلى أحيانا قد لا يصدقها حتى العقل قد لا قد لا يصدقها الذي يحكي عن اثنين ألف والذي يحكي عن 25 ألف والذي يحكي عن 15 ألف والذي يحكي عن عشر ألف يعني آلاف مؤلفة من من الناس قتلوا في ذلك اليوم وكان لدرجة أن, أن علي بن أبي طالب ومن معه صلوا صلاة الخوف صلوا صلاة الخوف من شدة ما كانت في المعركة بارية ومن شد حتى إنهم في الصباح لأن المعركة استمرت بالليل بل استمرت إلى الصبح حتى إن علي رضي الله عنه ومن معه صلوا الصبح إيماءا يعني ليس صلاة الخوف بالركعتين وغير ذلك لأنه معلوم في صلاة الخوف من طرق صلاة الخوف أنه إذا شدت المعركة ولا يمكن حتى لا يمكن إيجاد فرصة حتى لأدان حتى لأن يؤدي نصف الجيش ركعتين فإن المقاتل يصلمون مئًا وذلك ما فعل عليه رضي الله عنه ومن معه فإنهم صلوا صلاة الصبح إيماءًا من شدة ما كانت المعركة شديدة ومن شدة ما كانت قوية كانت قوية جدا وبلغ القتال مبلغا عظيما وطبعا كانت الغلبة واضحة وظاهرة لجيش الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم وقعت الآية التي كانت التي زادت والتي كانت من أعظم أسباب فشل معاوية ومن معه كانت من أعظم أسباب هزيمة جيش معاوية ومن معه تلك الآية النبوية التي وقعت في ذلك اليوم وهو مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه معلوم أن عمار بن ياسر كان دائما من كبار المناصرين للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكان وجوده في هذه المعركة فاصلا حتى لو أحد شك الحق مع معاوية أو مع علي كان وجود عمار بن ياسر في هذه المعركة علامة فاصلة وسارقا بين الحق والباطل كان فاروقا بين الحق والباطن ليعلم من الباغي من المبغى عليه وليعلم من المحق من المغطن وليعلم الصائب من المغطئ فكان وجود عمار بن ياسر بالأحاديث التي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لما قال ويحى عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونهم إلى النار كان هذا فاصل في هذا الأمر وجود عمار بن ياسر كان فاصلا في هذا الأمر ودليلا واضحا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الفئة التي تقتله فئة باغية مارقة ناكته وأن عمار بن العاص ومن معه على الحق انظروا نص الحديث يدعوهم إلى الجنة يعني أن ما كان عليه عمار وزيج الذي به عمار هؤلاء دعات الجنة ويدعونه إلى النار يعني أن تلك الفئة الباغية المقابلة المعارضة لعمار فئة داعية إلى النار فكان هذا الحديث فاصل في معرفة الحق والباطل وليس لأحد الحق في أن يشكك في من كان على حق ومن كان على باطل بعد حديث عن نار لأنه حديث صريح بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم في أن علي بن أبي طالب كان على الحق وأن الذين خرجوا عليه كانوا على بغي وكانوا على باطل وكان الذي تولى كبر هذه المهمة الأشيمة هو أبو الغادية، أبو الغادية هذا معدود من الصحابة لأنه له رؤية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا معدود من الصحابة وهو الذي تولى بنفسه قتل عن وكان يفتخر بهذا الأمر كان يفتخر وكان يتباهى بهذا الأمر ولذلك في الحقيقة قضية أبو الغادية هذا من الإشكالات الواردة على تعريف الصحبة المشهور مر أن نبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام وهذا قد سب... بهذا التعريف قد ثبتت له هذه الصحبة مع أنه... أن... أننا لا نشك في أنه كان مجرما لأنه كان مجرما وكان خبيثا لدرجة أن حتى بعض أئمة السنة الذين يقولون بهذا التعريف بغيره كالذهبي وغيره تكلموا فيه كلاما قبيحا والذهبي تكلم كلام طويل وقال مشهد وقال الله أننا نلعن قاتل عمار كما نلعن قاتل علي وكما نلعن قاتل سعيد بن جبير وغير ذلك وكما نلعن قاتل الحسين مع أن أبا الغادي هذا كما ذكرنا هو معدود من الصحابة وهناك إشكال نتعرض له يعني بعد أن أسرد عليكم ترجمة الحافظ بن عبد البر في الاستيعاب لأبا الغادي هذا الإمام من عبد البر لما تحدث عن أبا الغادي هذا المجرم الذي قتل عمار قال أبا الغادي الجهني لبين أنه على التعريف العام هو داخل في الصحبة قال أبا الغادي الجهني أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو غلام وروي أنه قال هو بنفسه يقول قال أدركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أيفع أرد على أهلي الغنم أرعى لأهل الغنم قال أرد على أهلي الغنم يعني أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو أيفع يعني شاب في مقتبل عمره وهو يرعى الغنم فهو على التعريف داخل في الصحبه لكن رأينا عظيم جرمه وشناعة فعله ولدرجة كما قلنا كان يفتخر بذلك يقول حافظ بن عبد البر وكان محبا في عثمان وهو قاتل عن وكان انظروا المجرم كان اذا استأذن على معاوية وغيره يقول قاتل عمار بالباب اذا جاء يستأذن على احد وقيل له من يقول لهم قاتل عمار بالباب وكان يفتخر يتباها بهذا الجرم الشنيع الذي ارتكبه يقول حافظ بن عبد البر وكان يصف قتله له لا يباله يعني كان إذا سئل كيف قتلت عمار يتباهى في سرد وفي حكي كيف قتل عمار بن ياسر وروا الغريب في هذا الغريب أنه هو الذي روا له سماع كما ذكر الحافظ بن البر قال وله سماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الذي روا حديث لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هو راوي هذا الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاض قال حافظ بن عبد البر وفي قصته عجب عند أهل العلم روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكرنا أنه سمعه ثم قتل عمارا هذا المجرم لما قتل عمار رفضه حتى رصده وانتهى من رصده جيء إليه بكأس أراد أن يشرب ماءا فجاء إليه بقلح من زجاج فقال أنا أتورع عن الشرب في الزجاج ائتوني بكأس غير الزجاج يعني يتورع من شدة ورعي وشدة تقواه أنه لا يحب أن يشرب في كأس من الزجاج أما قتل عمار فهذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى أنا قلت الإشكال الذي أردت الإشارة إليه في قضية أبو الغادية وهو أن أبو الغادية قصة أبو الغادية وقتل هذا المزلم لعمار بن ياسر فيه أعظم الرد على من يقول بأن الذين قاتلوا علي رضي الله عنه من معاوية في صفين بأن الذين قاتلوا علي رضي الله عنه في صفين كانوا متأولين في فعلهم وأنه يكتب لهم أجر واحد فعل أبي الغادية فيه أعظم دليل وفيه أعظم رد على من يدعي وهذا قد ادعاه الكثير مثل ابن سيمية وابن كثير والذهبي بل الحافظ ابن حجار والإمام النووي وغيرهم يقولون بأن هؤلاء معاوية من معاوية كانوا متأولين فساكين اجتهدوا فتأولوا وكانوا يرون أنهم على حق والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا الشاهد المشيد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد والطائفة لمشهدتان علي ومن معه لهم أجران ومعاوية من معه لهم أجر واحد لماذا قلت قضية أبي الغالية فيها أكبر الرد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قاتل عمار وسالبه في النار قاتل عمار والحديث صحيح وصححه كثير من أهل العلم الشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة قاتل عمار هذا الشيخ الألباني نفسه استغرب هذا الأمر لكن هو طبعا خرج تخرج قال نحن على القاعدة الأصلية أنهم متأولون إلا رعض أفرادهم الذين فيهم النص مثل أبو الغادية قال لأنه فعلا مد... لماذا لما نستثني أبو الغادية أبو الغادية هو عنصر في جيش معاوية وإذا قلنا أن الجميع متأول أبو الغادية هو متأول أيضا وفي قتله لعنار قد اشتهد ذلك ويرى أنه على الحق ويرى أنه مصيب في فعله فه فهو مشهد مش لماذا يستثنى ما يجري على أبي الغادي يجري على معاوية ومعاوية هو محسوب أنه أيضا من قاتل عمار لأنه هو صاحب هذا الجيش وهو الذي خرج بهذا الجيش وهو الذي ألب جيشه وحررهم على قتل عمار وعلى قتل غير عمار إذن لا يمكن أن نقول لأ معاوية متأول وابو الغادي غير متأول حتى من ناحية العلة إذا كان السبب المستوجب لأن ينال أبو الغادية, أن ينال أبو الغادية هذا الوعيد من أنه في النار قاتل عمار وسالبه في النار فكذلك رئيس الجيش الذي كان معه أبو الغادية ومن معه في الجيش وكل من معه في الجيش ما يجري عليه يجري عليهم وإذا لا يمكن التفريق نقول لا هؤلاء متأولون مشتهدون وهذا ليس بمتأول مشتهد هذا ورد فيه النفس ولهذا قلت هذا الحديث هو حديث صحيح قاتل عمار وسالبه في النار في أقوى فيه أقوى رد على هؤلاء الذين يقولون بأن هؤلاء مشتهدون ثم الذي يؤكد هذا الأمر الذي يؤكد أن القوم لم يكونوا مشتهدين ولا شيء لا هم ولاهم ولا هم بشيء هو ما وقع في قضية عمار طيب أنتم تعرفون أن عرفتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال قاتل قد قال ويحى النار تقتله الفئة الباغية اذا لو كنت مشتهدا قد بان لك خطأ اجتهادك عندما اقتنع عمار قد ظهر الخطأ في هذا الاجتهاد فلما الإصرار على المقاتلة؟ بل على تحريف هذا الحديث بل على تأوين هذا الحديث ولذلك فعلا قضية عمار رضي الله عنه قضية عمار رضي الله عنه أوقعت زلزلة داخل جيش معاوية بل كانت من أعظم الأسباب التي أدت إلى انهزام هذا الجيش لأن بعض الصحابة الذين كانوا فعلا متاولين لو قلنا عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه كان متأولا كان لأنه كان كان يرى الأمر فتنه ومع ذلك كان موجود في المعركة لكنه لما سمع بمقتل عمار وسمع بقول النبي عليه الصلاة والسلام مباشره جرد سيفه وانطلق إلى جيش عليه يقاتل, يقاتل معه وبعض الناس فعلا كانوا متأولين ولذلك معروف أنه من رؤوس جيش معاوية في تلك المعركة ذو الكلاع الحميري ذو الكلاع الحميري هذا كان من رؤوس جيش معاوية وقدر الله عز وجل أن قتل عمار أن قتل ذو الكلاع هذا الحميري قبل أن يقتل عمار وإلا مثل هذا يمكن أن نقول متأول لأنه كما صمر في القصة لو أنه بقي إلى أن رأى مقتل عمار لكان انقلل على معاوية ومن معه لذلك عمرو بن العاص لما قتل عمار قال عمر وكان ذو قد قتل قبله قال عمر بن العاص لا أدري بقتل أيهما أشد فرحا مقتل عمار أم بقتله ذو الكلاء والله انظر ماذا يقول والله لو بقي ذو الكلاع بعد مقتل عمار لمال بعامة أهل الشام إلى علي فعمر بن العاص فرح أن ذو الكلاء حين قد مات قبل عمار وكان من قادتهم كان على رأس الجيش لأنه كان له سمع كبيرة ومنزل كبيرة عند أهل الشام، لو أنه راع عمار قد قتل وسمع الحديث لمال بأهل الشام إلى جهة علي، فلذلك فرح عمر بن العاص على أن ذي لا الحبيبي قد مات قبل قد قُتل قبل, قبل, قبل, قتل قبل أن يقتل عمار، إذن أين التأول في هذا الأمر؟ لما يتمنى الواحد منهم أن يموت عمار أن يموت الرجل قبل أن يعرف بمقتل عمار، إذن هم يعرفون أن عمار على حق، إذن أين التأول؟ التأول قد يقبل قبل مقتل عمر أما بعد عمر لا تأول ولا يمكن قبول القبول بهذه القصة وهذا التحليل بأنهم كانوا متأولين ومستهدين لما ولما جاء عبد الله بن عمر بن العاص ولما جاء دخل على أبيه وعلى على معاوية وقال لهم لقد قتل عمار أما سمعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وح عمار تقتله الفئة الباغية التفت معاوية إلى عمر بن العاص، قال أما تسكت علينا هذا الضاحض في بوله؟ يعني هذا الطفل الصغير الذي لا زال يبول في ثوبه يأتي يحدثنا بهذا الحديث، أما تسكته علينا حتى لا يحدثنا في هذا الحديث؟ قال أت... قال أنحن ثم انظر التأويل، انظر التحرير. قال أنحن قتلناه، إنما قتله من جاء به. قال له هل نحن الذين قتلنا عمار هؤلاء يعني جيش علي هؤلاء الذين خرجوا به هؤلاء الذين خرجوا به هم الذين قتلوه ولا شك أن هذا تأويل فاسد غاية الفساد وقائله يعلم بفساده وإنما يبحث فقط لنفسه على الحجة لأنه كما قيل كما رد عليه لو كان الأمر كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خرج بحمزة هو الذي جاء به وهو الذي أخرجه إلى حد فإذا كان هو قاتل، فإذا لو كان علي هو قاتل عمار لأنه أخرجه، فسيكون النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الحمزه لأنه هو أيضا الذي أخرجه. بل مرة عبد الله سعرا عبد الله بن عمر بن العاص أثر بهذه القضية لأنه في الأول كان مع والده، وكان مع أبي، كان مع أبي وكان مع معاوية، لكن قضية عمار بالضبط أثرت فيه. ولهذا لما وجد هو نفسه عبد الله بن عمر بن العاص لما وجد رجلين يختصمان وجد رجلين يختصمان كل منهما يدعي أنه هو الذي قتل عمر هذا يقول أنا قاتل عمر والآخر يقول قاتل عمر فقال, فقال ليطبه نفسا أحدكم لصاحبه قال يعني أنتم كل واحد يدعي قتل عمر قتل عمر من الأفضل لكما أن كل واحد منكم يدعي أن الآخر هو قاتل عمر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويحى عمار تقتله الفئة الباغية وكان معاوية يسمع هذا الحوار بين الرجلين وتدخل عبد الله بن عمرو بن العاص قال فما بالك معنا يعني ما دمت أنت تقول هذا الحديث وتقول لماذا أنت لازلت معنا قال إن أبي شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أطع أباك ما, أطع أباك ما دام حيا ولا تعصه فأنا معكم لكنني لست بمقاتل وخرج عبد الله بن عمر بن العاص بل إن بعض المؤرخين يقولون بأن قضية عمار أثرت حتى على عبد بن العاص نفسه رغم أن ابن العاص لم يخرج في تلك المعركة وبقيا لكن معلوم أن عمر بن العاص فيما بعد ظهر منه بعض الندم على ما كان منه ويقال بأن السبب في إظهار ندمه وفيما كان من توبته ما تذكر من قضية عمار ومن الحديث النبوي الفاصل في هذه القضية قلنا اشتدت الحرب في الليل وفي صلاة الصبح وصلى الناس إيماء بل الحرب امتدت إلى يوم الجمعة من يوم الأربعاء والخميس إلى يوم الجمعة ولازالت الحرب على أشدها ويوم الجمعة اشتدت الحرب وتزعزع جيش معاه يوما معه وكانت الغلبة والنصر واضحين ظاهرين لأهل العراق أي لجيش علي ومن معه من الناس كانت الحرب ظاهرة والأشتر النخعي وقف في ذلك اليوم موقفا عظيما وقاتل قتالا شديدا وكانت منه بطولات عظيمة وشديدة في ذلك اليوم حتى إنه كاد ليصاصل جيش معاه ومن معه طبعا أهل الشام لما رأوا أنفسهم قد هزموا لما رأوا أنفسهم قد غلبوا بدأوا يبحثون عن الحجج عن الحجج ماذا يفعلون ماذا يفعلون قالوا يبحثون عن حيل يوقفون بها هذا الهجوم الكاسح عليهم فماذا فعلوا أخذوا المصاحف فرفعوها على السيوف جعلوها على السيوف ورفعوا السيوف إذانا منهم بالمسالمة إذانا منهم بـ بـ بأنهم قد دخلوا في الطاعة وغير ذلك فرفعوا سلكوا هذه الحيلة حتى ينجوا بأنفسهم طبعا علي رضي الله عنه وهو الخبير بمكائد أهل الحرب وهو الخبير العسكري المحنك في هذا الباب عارف أن الأمر خضع فرفض رفض علي رضي الله عنه خضوع لأهل, الـ الـ لأهل الـ الشام في ذلك ورفض رفضا قاطعا لولا أن جماعة من الذين عرفوا بالقراء خالفوا هذا الأمر ووقفوا في وجه الإمام علي وطلبوا منه أن يأمر الأشر بأن يرجع إليه